رَبكُم وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ يَا وَيْلَنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلْنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا والوزن يومئذ حق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون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 لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْهَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عنه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 قل امر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عنده كل مسجد ودعوهم مخلصين له الدين ودعوهم مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلاله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 كلما دخلت امه لعرت اختها حتى اذا الداروا فيها جميعا قالت اخرىهم لاولاهم قالت اخرىهم لاولاهم ربنا هؤلاء ضلونا فآتهم, فاتهم عذابا ضعفا من الناس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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُرِيدُ أَن نَّتْلُكَُمُ الْجَنَّةَ أَمْ ستورثموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجد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 بِصِينَا وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا, قالوا رَبَّنَا لا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 ذُن ول نادى اصحاب النار اصحاب الجنه ونادى اصحاب النار أصحاب ذقكم الله قالوا ان الله حرمه ما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم انسهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كان عدون ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه, هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تاويله قابل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهللنا فهللنا بشفعا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 سَقَاهُ لِلْبَلَدِ الْمَيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ لِكُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا كِدَاءٌ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ قَوْمُهُ اعْبُدُوا اللَّهَ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ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 كَذَّبُوهُ فَاَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا وَاَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ نَّخَاهمُ نُدَا قَالُوا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ من إله غير تقون قال الملأ الذين كثروا من قومه اننا نراك في سفه اننا نراك في سفه واننا نظن انك من الكاذبين قال القوم ليس بسفه ولكنني رسول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 أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه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 بِهِمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا, بسوء ولا تمسوها بسوء اعْلَمُوا خُلَفَاءَ أَمْ يَبْعَثُ عادٍ وَذَوَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَنَوْاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمن قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعطروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فَخَبَتْهُم الرَّجفَةُ فَصْبَحُ فِي داَِ جَاتِمِين فَتَوََّ عَهُم وَقَااقَوْ مِلَ قَدْأَبَلَغْتُكُمْ يَا قَوْمِلَ قَدَابَ لَغْتُكُمْ قوم رِسَالةِ رَبّ وَنَصَحتُ لكُمْ وَلكِ لا تُحُّونَ النَّ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 انظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كانت طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا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 بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا قَدْ مَسَّابَنَا الضُّرُّ وَالسَّرَّ فَاخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدل الذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشا وصبناه بذنوبهم, بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي تعبعل مبين ونجعده فاذا هي بيضاء للناظرين قال البلاء من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم يريد ان يخرجكم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 وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ هَا مَن تُبِّه بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أهلها فسوف تعلمون لأقطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منطلبون وما تنقم منكم وقال الملؤ من قوم فرعون اتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناهم ونستحي لسهم واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا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 صَنَعُوا فِي الْعَرُونِ وَقَوْمُهُ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعَرُونِ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل ما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباقل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنبعوا كُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً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 فقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا جعله ذكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى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 اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنَ الْعِجْلِ هُيُونًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا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 تهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا في ثمك من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فغفر لنا وارحمنا توفر لنا وارحمنا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 فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويطهرهم رؤم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزرو ونصروا واتبعوا النور الذي انزل معه واتبعوا أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا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 الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِنْ قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما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 قُولُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا وَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلُ الْبَابِ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ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 اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ التَّائِهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا اعْتَوَوْا عَمَّا أُمِرُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ قُلْنَا لَهُم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنْكُمْ وَجَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ مِنْ ظُلْمِهِمْ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِنَّ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 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقعوا بهم خذوا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 لَدَاهَا إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فقصص القصص لعلهم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 وَ َكثيرًا مِنَ الجِّ وَإِسِ لَم قُوبُ لا يَفْطونَ بِهَا لَهُم قُلوبُ لا يَفطَهُونَ بِهَا وَلَهُم أَعيونُ ال لا يُبصرونَ بِهَا وَلَهُم آذَانُ ال لا يسعونَ بِهَا أُلائكَكَأَنعَامِبَهُم أأَضَله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 وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَّا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِين أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ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 وأعلم الغيب لستكثرت من الخير وما بسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة واجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوى الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لَمَّا آتَاهُم مَّا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ لا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا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 يَكِيدُونَ فَلَا تُغْنِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نصركم ولا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 هُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْتَقُونَ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْبِ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا